خلّى ترفلك حب ولا حب باناني أمني تظل يا ما كلحت آخر نفسي بي خيال حس نفسي بسجن من تبتعد عني مو بس علاقة وحب ترى أنت جزء مني يا حب حياتي اجوني عنك حبيبي حبي لك مو كل ما شي صعب راح يتفهمه اتعب وعيش بزمه بدك حبيبي اخرك ماكو جوال جو Hallgatjáklek hobbilak, hobbanálak, hobbanálak, hobbanálak, hobbanálak, a hobbanálak, hobbanálak, a hobbanálak, hobbanálak, أتحدى سكان الأرض كميتها إحساسي حبك صعد مثل الدرج من جد محد راسي أرتاح يمك واستقور يا أغلى ما عندي حبك أهلك باسترست ما وصل ويبقى جدي لو أدري شيء مسوي لي és nem szeretem senkit, csak te, csak te, csak أظل يمك حبيبي خلا ترف لك حب لك أمني تظل يمك لحد أخب نفسي في أمسك خلا ترف لك حب لك أمني تظل يمك لحد أخب